يسر بفضلك كل أمر ماتر فضح الظنور يوم برحمة والقال القلب شاك عليم غربتينا الجوع غربتينا الجوع ونيران الشوق واثن وليل طويل ونيران شوق وثنباك وليل طويل ولك الأرض ومال رجاء غير ان تستع الى الملك الثابي صلى الله عليه وسلم أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونبال الذين ما في البرية قط مثل محمد سيرته وسمح خصاله. يا امة الهادك. يا امة الهادك. اقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله. يا يا خالق اللوح يا من سبحانك, سبحانك يا صور العارفين، يا راق المصورين، يا. المكرومين يا مصر عن المهنومين والمغنومين يا مصر عن المهنومين والمهنومين. سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت اشترك بأسمائك يا ربنا وإلهنا وسيدنا ومولانا وناصرنا وحافظنا وقائبنا وَجَارِي مَاء وَمُغِيبُ تقر السلام تقر السلام تقر السلام ما إذا وصلت هناك؟ لا نوره سبحانه الله, الله, الله, الله. الله. الله. الله يا يا كعبة الألوال أهواك يا كعبة <تصفيق> گیا کی ادھیلا Oh, my name!